أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطلعهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون وَدُونَ اَنْ مَنَّ طَنَا وَلولا عاكفين قَالَا الْيَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدَ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وَأَكُمُ الْأَقْدَامُ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ لَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهزين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو والذي أطماع عيرو في غلي خطي أتي يوم الدين رب هذا لي حكمه وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وجعلني من وفتي جنة نعيم، وأطر لي أبي girl قدق الله العظيم